طبعاً تلخيص عقيدة الأشاعرة والمرجئة والمعتزلة والكرامية والخوارج يعني أنا أنا قلت إن إن شاء الله حتى في المسجد سأفعل ذلك قد أنا قد أثبتت ذلك وبينتوا في الكلام على مسائل بالنسبة للأشاعرة مرجئة الأشاعرة مرجئة في الإيمان الأشاعرة مرجئة في الإيمان سواء وباء سواء كانوا في مرتبة مرجئة الفقهاء او مرتبة جهم أو مرتبة الكرامية لكن نعم مرجئة في الإيمان المعتزلة خوارج في الإيمان المعتزلة خوارج في الإيمان والكرامية مع الأشعر مع أيضا في هذا الباب فونحن إن شاء الله سنفرد الكلام على عقائد هذه الفرق الضل الحمد لله انتهينا من الأصول الفريقة بين أهل السنة وبين الأشعر سندخل إن شاء الله في الكلام على أصول الخوارج وكيف الأمة تضيع بسبب أصول الخوارج لكن سيكون ذلك بإذن الله بعد الحج إذا, إذا الله رزقنا الحج بإذن الله فيكون أدى أدى هذه الأصول الفارقة بين أهل السنة والخوارج ستكون بعد الحج ونستكمل الدروس بعد الحج او في أي صلة نعم.